وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم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 اذ يتالفوا من أربع حصص أما الحصة الأولى ففي المنهج وموعدنا اليوم مع خلافة عثمان رضي الله عنه نصا وأما الحصة الثانية فاستكمال مباحث الفقهية لحديث عباد بن تميم رضي الله عنه وهو الحديث الأصل في من شك في الطهاره في من شك في طهارته وأما الحصة الثالثه فمع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقافة وهذا جانب آخر من جوانب شخصية الشيخ وهو الشيخ المثقف رحمه الله وأما آخر حصه لنا إن شاء الله تعالى هذا اليوم فهي مع ابن أم عبد عبد الله بن أم مسعود ونختم هذا المبحث بمبحث رائع حول الرسم العثماني للمصحف الرسم العثماني للمصحف وما حصل كما زعم بين ابن مسعود وعثمان في ذلك من خلاف من أن ابن مسعود غل مصحفه وأبى أن يعطيه عثمان والقصة مشهورة وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليها ونبدأ بحصه عثمان رضي الله عنه قلت خلافة عثمان نصا قلت خلافه عثمان قد سبتت نصا كخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنه وإن, وإن لم يكن النص جليا الا ان دلالته الا إن, ان دلالته قويه في اثبات في اثبات خلافه عثمان رضي الله عنه نصا اما الدليل الاول فما اخرج ابو عبد الله الحاكم فما اخرج ابو عبد الله الحاكم رضي الله عنه او رحمه الله من حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة واختلاف وفي رواية بتقديم الاختلاف على الفتنة اختلاف وفتنة قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يعني ما المخرج من هذه الفتنة قال عليكم بالأمير وأصحابه عليكم بالأمير وأصحابه وأشار إلى عثمان وأشار إلى عثمان رضي الله عنه قلت وهذا نص باستخلاف عثمان رضي الله عنه لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يعد ماذا يعد نصا لأن الإخبار أمر يعني لأن الإخبار أمر قد يأتي الإخبار في الشرع بمعنى بمعنى الأمر لما يخبر عن شيء فهو يطلب ماذا يطلب وقوعه يطلب ماذا لما يخبر الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة هذا خبر ولا لا لكنه أمر أمر الأمة بماذا بأن تتعلم ماذا أحكام القرآن وأن تكون ماهرة إيه؟ ماهرة في تلاوته وتجويده لأن هذا ما تستفيد ايش فائدة الخبر لان الخبر لو لم تكن له فائدة لما أصبح له معنى صحيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر بأمر إلا وهو يريد من هذا الخبر ماذا معنى صحيح ولا لا ولذلك لم يخبرنا بأمور لا يتعلق بها معاني اسماء أهل الكهف أخبرنا بها ما أخبرنا لأنه لا يتعلق بأسمائهم ماذا علم ولا فائدة ترجع لكن لما يخبر بهذا صلى الله عليه وسلم عليكم بالأمير يبا هذا طلب ماذا طلب من الأمة بتولية ماذا عثمان وتأمير من عثمان رضي الله عنه فهو وإن كان خبرا لكنه لا يخلو عن معنى ماذا لا يخلو منه معنى الأمر لأن الأمر في الشريعة قد ياتي لأن الخبر في الشريعة قد يأتي لإفادة كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن هذا خبر ولكنه ماذا أمر للوالدات كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء هذا خبر ولكنه أمر للمطلقات تزرعون سبع سنين دأبا هذا خبر ولكنه أمر لهم بأن يزرعوا إلى آخره واضح قلت وتسميته الأمير وما رتب على هذه الإمارة من حكم وهو لزوم الأمير، وأن في ذلك نجا من الاختلاف والفتن أما الدليل الثاني الدليل الثاني ما أخرج الترمذي هنا فائدة عاجلة بعض الطلب لما يسمع الترمزي يكون عنده شيء من الحسسية شوي خاصة ليه لمشاع بين طلبة العلم الترمزي متساهل حتى أن أحدا من طلبة العلم لقيته يوم من الأيام قلت من أن قال أنا أبو عيسى قلت آه الترمزي قال لا لا <تصفيق> أنت طول تكون خلامة ظفر للترمزي اللي لا طبعا هنا المسألة مهمة ترمزي وإن وصف بالتساؤل لكن هذا لم يكن وصفا وصفا لازما له بحيث أن كل كل أحاديث الترمزي التي صحها ماذا تسقط وإلا سقط ماذا لسقط كتابه لكن كتاب الترمزي كتاب ماذا معتمد عند أهل العلم مكانه إلى جوار ماذا الصحيحين وإن نزل عن الصحيحين رتبة لكنه من السنن المعتمدة عندهم وهذا نستفيد منه فائدة كون الرجل خطأ في في حديث أو غلط في حديث أو حديثين أو عشرة هذا لا يعني ماذا؟ سقوط علمه هذا لا يعني سقوطه علم فالله لم يضع العصمة على لسان إنسان إلا على لسان من نبي عليه الصلاة والسلام والانبياء من قبله فتنبه. ودعنك هذه الحساثية للترمزي لابن حبان ابن خزيمة للحاكم نعم نحن نؤمن أنهم تساهلوا ولكن لم يكن ذلك بالوصف اللازم لهم بحيث أن كل تصحيحات الترمزي تترك أخرج الترمزي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان لعل الله لعل الله يقمصك قميصا لعل الله يقمصك قميصا فإن ارادوك على خلعه فلا تخلع فلا تخلع وهنا فائدة عرض اخرى عذرا لماذا لم يخلع عثمان نفسه لهذا العهد الذي عهد إليه به ألا يخلع نفسه ولنصيحة ومشورة وقعت من الصحابة من جهة أخرى وهي أنهم قالوا له لا تفعل حتى لا تكون الخلافة ماذا ملعبا كلما صار الناس على خليفة ماذا خلعوه يعني تركوه والسبب الثالث هو سبب عندي يعني مهم وهو الأمر القدري عثمان علم أن المسألة قدر أنه يموت ماذا يموت خليفة بشره بالجنة على بلوه هذا المقنع يقتل يقتل ظلما يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عثمان يموت قتيلا في الخلافة والإمارة فلذا لم يخلع نفسه كما أن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مسأل عكسي لم يقتل زلخوي سر التميم لماذا؟ مع انه أهضر دماء أقوام وقال له عمر دعني اضرب عنق قال يا عمر يخرج من ضئضئ هذا قوم إلى آخر الحديث يبأ إذن الأمر قدري الأمر إيه؟ قدري وانه سيخرج من ضئضئ ذو الخويسر التميم يعني من ظاري وصل به أقوامهم الخوارج يبأ إذن أمر قدري والإنسان له أن يستسلم لماذا لأقداره لأنه إذا علم أنه لا يستطيع أن يحول بين نفسه وقدر رب العالمين فاستسلم عثمان لسبب قدري استسلم عثمان لسبب شرعي استسلم عثمان لنصيحة وقعت من بعض من بعض الصحابة وعندي سبب رابع وهو أن عثمان لم يكن يتصور أن الفتنة ستبلغ ماذا ما بلغت لأن الفتنة تصاعدت تصاعدا عجيبا خاصة أنهم رجعوا وظن عثمان أنهم ذهبوا بلا رجعة ولكن في الطريق رمي له إلهم كتاب وهذا الكتاب دلس على عثمان من أن عثمان يأمر أميره في مصر عامله إذا عاد اليه هؤلاء أن يقتلهم فلذلك عادوا إلى من؟ إلى عثمان فقتلوه. واضح يا طلبة العلمي فقال له لعل الله يقمسك قميصا قلت والقميص بإجماع أهل التأويل والقميص بإجماع أهل التأويل هي الخلافة وهذا نص قدري على خلافة عثمان رضي الله عنه والنص القدري هو نص شرعي لأن ما وقع قدرا قد يستلزم الوقوع ماذا شرعا نعم نحن نؤمن أن الأمر القدري قد يقالف الأمر شرعي وقد, إيه؟ وقد يوافقه صحيح فأنت إن صليت العصر صليتها ماذا شرعا لأمر الله أقيم الصلاة وصليتها قدرا لأنه لا يقع شيء في كون الله إلا ما أراد الله يبقى الأمر الشرع والقدر يتوافقان ويتلازمان واضح طيب يبقى نقول هذا أمر قدري وهو أمر شرعي اذ جاءت القرائن اذ جاءت القرائن التي تحتف بهذا الأمر القدري ليكون امرا شرعيا رابعا نعم قراء كما سياتي هي احاديث الرؤيه رايت ميزانا نزل من السماء فوزنت انا وابو بكر فرجحت ثم وزن ابو بكر وعمر فرجح من أبو بكر ثم وزنا عمر وعثمان فرجح عمر ثم وزن من عثمان فهذا فيه أن قرينة على خلافة من عثمان وهي قرينة قوية إن لم تكن دليلا لأن رأى الأنبياء حق قلت الدليل الثالث هو حديث أبي سهلتان نعم احسنت لانه امره الا يخلعه هي كما يقولون لعل الأخوة من هذا أن تقول انه قال له فإن على خلعه فطالبه بامر شرعي وهو الا يخلع الا يخلع نفسه وهذا مما يخرج بالأمر من كونه قدرا إلى كونه ماذا شرعا لانه رتب عليه امرا شرعيا ما هو الأمر الشرعي أنك لا تخلع نفسك طيب ثالثا حديث أبي سهلة وهو صحيح مشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه قلت والعهد هي الخلافة وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عهد شرعي فتعد الخلاف بذلك نصا شرعيا الدليل الرابع حديث عبد الله بن حواله او حوال لا ادري ضبطه بالفتح ام بالكسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نجا من ثلاث فقد نجا من نجا من ثلاث فقد نجا موتي والدجال والدجال وقتل خليفه وقتل خليفة مستبر بالحق معطيه وقتل خليفة مستبر بالحق معطيه الحديث قلت وهو نص نص شرعي على استخلاف عثمان من تسميته خليفة من تسمية خليفة وهذه التسمية لا تخلو من معنى ماذا أجيب جمع من معنى شرعي لأن الخليفة هو الذي يسوس الدنيا بالدين قلت وليس هذا الخليفة إلا عثمان رضي الله عنه لأنه هو المصطبض وقوله من نجا طلب النجات من ذلك طلب النجات من ذلك كما جاء في بعض الاحاديث الاخرى عليكم عليكم بالامير وحزبه الدليل الرابع الخامس وهو حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم راى رؤيا من منكم راى رؤيا قال انا يا رسول الله صلى الله عليه انا يا رسول الله صلى الله عليه رايت ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت ثم وزن عمر ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان قلت والميزان والميزان المقصود به الحكم والخلاف والحديث نص على استخلاف عثمان كما هو نص على استخلاف أبي بكر وعمر يقوي هذا قوله عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أما الدليل السادس. وهو حديث أبي داود من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا صالحا رأى رؤيا أن ابا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عمر نيط بابي بكر وأن عثمان نيط بعمر فقال الرجل الصالح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنوط بهم هم ولاه هذا الامر قلت وصح في معنى حديث سمر بن جندب سمر بن جندب وهو حديث الدلود فجاء أبو بكر فشرب شربا ضعيفا وجاء عمر فشرب حتى تضلع وجاء عثمان فشرب حتى تضلع وهذا كسابقه في إثبات خلافة عثمان رضي الله عنه نصا طيب هذه سبعة ادله في النص على خلافة من؟ عثمان رضي الله عنه وارضاه وأنها وقعت نصا طيب إشكالات وأجوبتها سريعة الإشكال الأول إشكال الأول لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن من نولي هذا الأمر قلت سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاه هذا الامر فذكر ابا بكر فذكر ابا بكر زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره وذكر عمر قويا امينا وذكر علي هاديا مهديا فيشكل بأنه لم يذكر من عثمان رضي الله عنه وهذا قد يفهم أنه لا نص على خلافة عثمان مفهوم هذا هذا الإشكال إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل من نولي هذا الأمر قال ان تولوها أبا بكر تجدوه زاهدا أميناً راغباً في الآخرة زاهداً في الدنيا وإن تولوها عمر تجدوه قوياً أميناً لا يخاف في الله لما تنال وإن تولوها علياً تجدوه هادياً مهدياً طبعاً في رواية في زيادة في الرواية وإن تولوها علياً ولا أراكم فاعلين هذه الزيادة لا تسكن لكن وإن تولوه علي فقد يفهم منه عدم نص على خلافة من عثمان كيف الجواب عن هذا الإشكال أن الدليل المعارض أقوى منه لأن دلالة هذا الحديث مفهوم لكن الأدلة, الأدلة المعارضة من دلالة المنطوق وفيها النص الصريع على خلافة من ثانيا إن هذا ليس النص إنما قال ان تولوها أنتم فأرجع الأمر إلى اختيارهم نعم نعم إثبات الحكم للسلاسة على وجه الترغيب والحس لا ينفي كما قلت لو اخترت لهذه المهمة زيدا أو عمره أو عليا هذا ينفي صلاحية من صلاحية غير أولئك الثلاثة نعم بعيد هذا يا محمد بعيد بعيد لا يقتضي طيب قلت جوابا الأول ولا يفهم منه عدم النص على خلافة عثمان ثانيا أن هذا كان في باب المشهورة والرأي بدليل أنه رغبهم في ذلك يعني ليس هذا في باب النص والإلزام خل بالك لما تقول لي في باب النص والإلزام أقول لك افعل لا تفعل لكن في باب المشهورة والرأي تولي رأيك في الموضوع ده أقول الله أنا ارى فيه خير هذا ليس إلزاما هذا ليس إلزاما مني إنما هذا من باب الحسن فهو هنا حسهم لم يلزمهم بدليل انهم تجدوه كذا تجدوه كذا لو ألزمهم لما كان بحاجة إلى, إلى أن يرغب وماذا الترغيب قلت سالسا لأن خلافة عثمان واقعه قدرا سواء اختاروه أو لم يختاروه فهناك أمر سابق على اختيارهم. بدليل قوله ان الله مقمصك قميصا ان الله مقمصك قميصا يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بوقوع خلافه عثمان قدرا فلم يحتاج عثمان الى نص نص شرعي قلت رابعا والادله المعارضه هي اقوى منه والأدلة المعارضة هي أقوى منه بل وفيها النص والمنطوق مما يقدم على هذا المفهوم خامسا والحديث إنما في البيعة والاختيار بقوله ان تولوها انتو تولوها يعني انتم طيب يبقى هذا اول اشكال الاشكال الثاني أن ما استدل به سابقا انما استدل به سابقا في اثبات النص على خلافه عثمان انما هي اخبار إنما هي أخبار والخبر والخبر خلاف الأمر وما يلزم قوعه قدرا وما يلزم قوعه قدرا قد لا يلزم قوعه ماذا ها شرعا ما الكفر يقع في أرض الله إيه؟ قدرا لكن هل يأذن الله به شرعا أو يحبه شرعا يحبه المرض يقع قدرا صحيح إلى اخره فليس كل ما يقع قدرا يحبه الله تعالى ويريده شرعا فكم من أمور وقعت قدرا ولا يحبها الله تعالى ولا يريدها شرعا واضح طيب قال أنتم تستدلوا بأخبار وهذه الأخبار لا تصلح دليلا ولا نصا في إثبات خلافة عثمان يلا الجواب يا طلبه العلم انزل درجه يا عمر نقول هذا الامر خبر القدر او الامر القدري يستلزم الامر الشرعي ليه؟ لأنه اخبار به على وجه, على وجه المدح والثناء بخلاف ما لو أخبر بأمر قدر على وجه الدم فإذا هنا لا يريده إيه؟ شرعا واضح زي إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بوقوع الربا في آخر الزمان وأكل الربا لكن أخبر على وجه المدح ولا على وجه الزم على وجه الزم يبا لا يكون أمرا شرعيا اثنين خبر قد ياتي يريد يراد به الأمر والعهد فيه معنى الأمر الشرعي لأن العهد أصلا شرع واوفوا بالعهد صحيح طيب نقول جواب ولو سلمنا بأنها أخبار فالأخبار قد تأتي لإفادة الأمر في لغة الكتاب والسنة الاخبار قد تأتي لإفادة الأمر في لغة الكتاب والسنة ثالثا أو ثانيا عزر والأمر القدري قد يلازم الأمر الشرعي ولا يفارقه وما يقع وما يقع قدرا قد يكون شرعا ثالثا أن هذا الأمر قد احتف به من القرائم أن هذا الأمر قد جاء فيه من القرائن ما تجعل منه ما تجعل منه أمرا شرعيا وإن كان قدريا كما قال له فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع وكما سماه خليفة في بعض الروايات رابعا وتسميته عهدا في الروايات الاخرى يدل على انه امر شرعي لان العهد هو امر شرعي لا قدري وإن كان قدري خامسا وأن الأدلة المعارضة في ذلك هي أقوى وليست كل الأدلة أخبار بل منها نصوص ظاهرة وأوامر صريحة ناتئ الى الاشكال الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان في بعض روايات ان ولاك الله هذا الامر ان ولاك هذا ولاك الله هذا الامر وان للتردد والشك فلو كان نصا شرعيا لما جاء بحرف التردد وماذا والشك كما وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا لأن إن هنا تحتمل المعنيين إما أنت تدخل وإما أنت ترجع لكن إذا لا تفيد إلا التحقيق وإذا سألك عبادي عني فاني قريب فقوله ان هنا في تردد وشك فكيف يكون النص على خلافه عثمان وقد جاء ابن نبي صلى الله عليه وسلم بحرف التردد والشك ها قول ده مش نظر ده مفهوم انت تاتي احيانا للتحقيق فليس من شرط ان تاتي لماذا زي مثلا لعل وعسى هي تأتي للترقي لكن إذا كانت في لغة الشارع في كتاب من كلام الشارع أو من كلام الله عز وجل فهنا لا تفيد الترقي ولا زي مثلا عسى ربكم أن يكفر عنكم عسى هنا ليست للترقي لكن دا للتحقيق تمام لما قال لهم هذه يعني عير أبي سفيان لعل الله يمفي لعل هنا ليست للترجي لا للتحقيق لان هنا المثلة في الاستقبال فلم يكزم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر في المستقبل لأنه لا يعلم الغيب إلا من إلا الله نعم عليكم السلام ورحمة الله نعم نعم ممكن هذا جيد قلت ولا نسلم أن, أنه أن ان هنا لإفادة الشك والتردد لأن إن قد تاتي لإفادة التحقيق ثانيا وإن هنا يمكن حملها على معنى وهو العندية والزمنية بدلاله تمام الرواية يعني عندما يوليك الله هذا الأمر فلا تخلع سالسا ولو سلمنا أن فيها معنى التردد فهذا لا ينفي النصية إنما التردد في وقوع ذلك في المستقبل لأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت رابعا والدليل المعارض أقوى منه ولا يصلح هذا الدليل لنفي دلالته خامسا وإن إن كانت تفيد التردد والشك لكن لا ينفى فيها معنى الجزم والتحقيق طيب ناتي الى الاشكال رقم كم الرابع قالوا لو كان النص ثابتا يعني في خلافه عثمان رضي الله عنه لما كانت الشوره ولما كان الاختيار ولما كان الاختيار قلت لان الاصل في الخلافه ان تكون بيعه واختيارا ومشورة وشوره وثانيا ان الشوره لا تمنع ولد ولد انت وهو اعظم قال المفتاح اعظم ان الشوره لا تمنع ان وقوع الشوره لا يمنع كون الامر نصا كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الشوره في امور جاء بها النص كما في اسرى بدر خامسا ولا ثالثا عذرا لا باس قلت ثالثا لان النص ليس صريحا بالقدر الذي يمنع التأويل والاختلاف ورابعا لأن نفرا من الصحابة لم يعلموا بهذه النصوص فلذا وقع الأمر بيعه واستخلافا طيب يا طلبة العلم نحن الآن أجبنا عن هذه الاربع شباة المتعلقه بسبوت النص بخلافة عثمان رضي الله عنه بسبوت النص بخلافة عثمان رضي الله عنه وارضاء ويبقى أو ينتهي بهذا درس اليوم ويبقى إن شاء الله تعالى معنا النص على خلافة من علي وطبعا هذا سيكون فيه بحث طويل لتفنيد ماذا شبه الشيعة في مسألة استحقاق علي للولاية دون السلاسة السابقين رضي الله عنهم وأرضاهم ورد أيضا فريا من أن الخلافة وراسه والامامه وراسه ولا تكون إلا لولد علي ماذا من بعده مما يعرف بمسألة الإمامة عند الشيعاء إن شاء الله تعالى طيب ننتقل الآن إلى درسنا درس الفقه إن شاء الله تبارك وتعالى آخر مسألة كانت معنا هي نعم